لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ مُجْهُوْهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةُ لَآئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاؤُهُمْ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 فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردون إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أن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 فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرثون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون